إلى ربك يوم إذن المستقر ينبه الإنسان يوم إذن بما قدم جمع بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرا لا تحرك به لسانك لتعجل به.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 الذبت الساق بالساق الذبت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم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 وكان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر علا